وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أَشَدَّ منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن مَا عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقالوا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 إِلا الذي فَطَرنِي فَإِهُ سََحْدين وَجَعَهَا كلَلمَةَ باقَةَ فِي ععَاقِبِهِ لَعَهُم يرجعون بلَْمَتَّتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُم حتىَ جَأَهُم الحَقّ رَرسُول مُبين.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 لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 لا ذا بمشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فانا منهم انتقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وان انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهتين يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين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 بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلوَ شاءُ لَ جعلنا مِن كَُّ لائكَةَ فيِي الأْرض يخْلُفُون وَإِنهُ لعِمُ للِساتِ فَلا تَمتَر بِهَا وَتَّبعون هذا عصرِةٌ مستُْقِيم وَلَا يَصُدَّكُم الشَّيطانُ إنهُ لكم دُوم مُبين وَلََّ جَ عَعسَ بالِالبَيناتِ قَا قدَجأتكُون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 وَوهو الحكيم العم وَتَبارَكًا الذي لَهُ مُلكُ السماواتِ وَالأَرضِ وَما بَنَهُماَا وَعِلدَهُ ع الم الساتِ وَإلَيْهِ تُرجعون وَل يَمِلكُ الذيينَ يدعونَ مِنْ دونُهِ الشَّفاعةَ إلاا مَنْ شَهِدَ بِالحقَقِّ وَهُم يعون وَل إِ سَألتَهمم مَنْ خَلَقَهمم لاَقول الله فأََّ يُقف